évek óta, és a házasság után, amikor Omulkusz a szavat, a föld, és a Allah irják az embereket. Jóljön a reggel a nap, és jóljön a nap a reggel, تقو من ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم واتقوا له الأجر وما لكم لا تؤمنون شاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وإن الله بكم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 وكلوا وعب الله الحسنا والله بما تعملون خبير ماذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجرا Yar'alul mu'minina Jó ma, Jó ma, Jó ma, Jó ma, Jó فَلَتَمَسَّنُوهُ نُورًا فَاظْهَرُوا بَيْنَنَا دُونَ بِسُورٍ لَهُ بَانٌ نَاعِطُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُ أَلَمْ نَكُنْ معكم ta ta tum al tusakun wa tarabtuskun wa rtabtu wa waratkum A A A A A A A A A A فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ كَقَاسٍ قَلْبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله Swada wanru while we make a room and can ك شرور الأموال والأولاد، كمثل وئي أعدب الكفار نباته ثم يهيد فَتَرَاهُ فتراه مصبرا، ثم يكون حطاما. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ إن عرضها كعرض السماء، والأرض عبادت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك ثبُّر الله يُطِيه ما يشاء، والله ذو الثُبُّر العظيم. صاب من مصيبة في الأرض ولا في أرض سكن إلا في بيتا من قبل أن نبأها إن ذلك على الله Lika és létes, samuala, ma, feta, kumuala, tak, porosulni, ma, etekum. Kumuala, muda, jön, feku, muda, الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأزلنا معهم الكتاب والمسان ليرقوم الناس بالقصب وأزلنا الحديد فيه بس سديد الناسِ وَل عَمَ الله م فُرهُ وَرسُلَهُ بِ غب إِ اللهَّه طَوّ النز وَلَقدَد ثم قفينا على آثاره برسولنا وقفينا بعين سبل مريما واتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين تبعوا رفضه ورحمته ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعاية فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤفكم كفليل من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل كُن النور ى تنسون به ويغفر لكم والله هو الغفور الرحيم يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء